ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله, عبده أليس الله بكافر عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يضلل الله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 قالالمَ الغَيبِ والشهادَ أَ تتحتم بَينَ عبادكَ فيمَا كان في يقتَبون وَلَ أن للَّذِينَ ظَلَ مَا في الأرض جمع وَممثل لَهُ معه وَمثللَهُ مهُ تَّدَوبِهِ منِنس العذاابهُم القام وَبدا لَهم مِنَ الله م لَم يكون يَحتَسبون فَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ظُرٌ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي لا تقنطوا من الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيب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 تَنْتَقُولُ نَفْسُيَ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولُ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولُ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كُرَةً حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كُرَةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلٰقَدْ جَآءَكَ ۗ اٰيٰتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا ۖ بَلٰقَدْ جَآءَكَ ۗ اٰيٰتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ ۗ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا عَلٰى اللّٰهِ وُجُوْهٌ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أولئك هم قل اغير الله تأمرني اعبد ايها الجاهلون ولقد اوحي اليك والذين من قبلك لان اشركت ليحدثن عملك لان اشركت ليحدثن عملك ولتكونن من الخاسرين فاذلله فاعبدواكم من الشاكرين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 ثم ينفق فيه اخره فاذاهم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وجيء بالنبيين والشهداء فقضي وقضي بينهم لا يظلمون وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون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 اننا حتى اذا جاءها فُتحت ابوابها فُتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتيكم الم ياتيكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم قالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة تيسو حتى اذا جاءها وفتحت ابوابها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم قبلتم فادخلوها قاردين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبو من الجنه نادي حيث نجا فنعم اجر العاملين وترى الملائكه تحافين بالحول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم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 كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ, فأخذتهم فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى الَّذِينَ كفروا أن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 ان الذين كفروا ينادون لا الله اكبر مما تقوت انفسكم اذ تدعون إلى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتناتنا ديني واحيتنا ثنتين واحيتنا ثنتين فاحترسنا ابي ذنوبنا فهل الى خروج من سبيل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 فادعوا الله مطلصين له الدين ولو كرها الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارسون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم, لمن الملك اليوم لله الواحد الغهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآذفة إذ القلوب لدى الحناجي كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شبيع يطاع يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْبَلُونَ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كانوا عَاقِبَةُ الَّذِينَ كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآتارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا, فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العطاب وَقدد الأأَرْسَ النامُ س بآياته وَسُقَان مُبين إ فِعونَ وَهامَانَ وَقونَ فَقالوا ساح كَددَّ فَلََّ جَأَهُ بالِحَقِ مِنْ عَِا قالوا قالَاُ قتُلُ أَبن الذينَ آممَنُ مع وَاسْتَحيون س وما كيد الكافرين الا في ضلال وقال فرعون ادروني اقتل موسى وليدع ربه اني اقاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد وقال موسى اني عذت بربي بربي وربكم كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وَقَالَ رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم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 وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يَوْمِ الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وزمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مجذرين ما من الله من عاصم ومن يغني لله فما له منها ماده ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم, فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث من لتُملََ بةَ الله منِن بعده عسُون كذلكَ يُبلّ الله مَنْهُ مُصرفُ متَاب الذينَ يجدِلونَ في آيات الله بغيرس الْ القان أت الذين يجدلونَ في آياتِ الَّ بغيرسُ الْ القانم أت كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا ها ما نبري لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني كاذبا وكذلك زدن لفرعون سوء عمله وصدع للسبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم, يا قوم اتبعوا لأهدكم سبيلا وشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة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 العذاب ان يعرضون عليها بدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعه ادخلوا الفرعون اشد العذاب واذا يتجادلون في النار فيقولوا بعفا اولئك استكبروا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 وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ خَزَنَةُ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ أُدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُن تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَدْعُوهُ قَالُوا فَدَعُوا وَمَا دُعَاءُ إِلَّا فِي ضَلَالٍ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَةٌ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ, اللعنة ولهم سُوءُ الدَّارِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَاشِيِّ وَالْإِبْكَارِ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ في سُلْطَانٍ إلا إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إلا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 اللههُ الذي جعللَكمُم الليلى للتَسكلوا فِيهِ وََّ رنضُصام إِ الل لَ قَبٍ عَ الناسَّاسِ وَلَ أَكسَر النَّاس وَ أَكسَرًا الناسَّاس الناس لا يَشقون كُم الله رَبّكُمْ خَالِقُ كلُِ شيءَيْء إلَ غ ل إلَ إلَ وَفََّ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا فَأَحْسَنَ بناءا وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلك الله ربكم, ربكم فتبارك الله رب العالمين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 هو الذي خلقكم من تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ چک ثُ مِنْ نظفَةِ ثمُ مننْ علَقَتِ ثمَُّ يُقْرِجُم طِطلا ثم يُقِْجكُمْ طِبْلا ثم للتبلغ أَشُدَّك ثمُ للتكوا شيخ وَمنِنكُ من يتَوََّّى منِن قَبلل وَتَبلغُ أَجًَا مسََّ وَتَبلغ أَجَلًَا مسََّ وَلاعَكُم تعقِون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 الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون لذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون من دون الله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 أصبر إن وعد الله حق فإنا نرينك بعض الذين عدوا أو, أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم لم نقصص عليك وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله فإذا جاء امر الله قضى بالحق قضى بالحق وختم هنالك الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون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 فَإذَا لَمْ يَسِيرُوا بِالأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الأَرْضِ فَمَا أَقْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا, فرحوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ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 بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون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 ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى سَمَاءٌ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ كَيْفَ طَوعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ أَتَيْنَا قَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كل سماء أمرها وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِكْمَةٍ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا ألا تعبدون إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل مائك فإنا بما أُسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا وقالوا من أشد منا قوة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 وَلَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَخْدَنَا وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَاتُ الْعَذَابِ المون بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ حَتَّى إِذَا مَجَاءُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ علينا قالوا أن أنطقنا الله, أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم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 فإن يصدروا فالنار مسوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم فزينوا لَهُم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من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 ذلك جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كان في وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ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 نهار لا يسهمون ومن اياته ان كدر الارض قاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير ان الذين يلحدون في